أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله جل وعلا ومن ثمرات النخيل والعناب منسوخه بآية المائدة المذكورة فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه وفي شرحه نشر البنود من أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي وهي ليست من الأحكام الشرعية بقوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وقال أيضا في إباحة الخمر قبل التحريم أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام كل ذلك ليس بظاهر بل غير صحيح لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة التي هي قوله ومن ثمرات النخيل وَالْأَعْنَابِ تتخذون منه سَكَرًا الآية وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لا يصح ان يقال إن إباحتها عقلية بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله فرفعها نسخ نعم على القول بأن معنى السكر في الآية الخل أو الطعم أو العصير فتحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها وإباحتها الأولى عقلية وقد بينا هذا المبحث في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب فإن قيل الآية واردة بصيغة الخبر والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول فالجواب أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكاب قابل للنسخ فليس النسخ واردا على نفس الخبر بل على الإباحة المفهومة من الخبر كما حققه ابن العربي المالكي وغيره وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ورزقا حسنا أي التمر والرطب والعنب والزبيب والعصير ونحو ذلك تنبيه آخر اعلم أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته وهذا مما لا شك فيه فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم فقد غلط غلطا فاحشا لان ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه مسكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه قلنا صرح صلى الله عليه وسلم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني وصححه ولأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وكذلك للدار قطني من حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره رواه النسائي والدار وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه قوم فقالوا يا رسول الله انا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا فقال اشربوا فكل مسكر حرام فقالوا يا رسول الله انا نكسره بالماء فقال حرام قليل ما اسكر كثيره رواه الدار قطني انتهى بواسطة نقل المجد في منتقى الأخبار فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري كل شراب أسكر فهو حرام ما نصه فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وسنده إلى عمرو صحيح ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهاكم عن قليل ما أسكر كثيره وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث إلى أن قال وجاء أيضا عن علي عند الدار قطني وعن ابن عمر عند إسحاق والطبراني وعن خوات بن جبير عند الدار قطني والحاكم والطبراني وعن زيد بن ثابت عند الدار قطني وفي أسانيدها مقال لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة قال أبو المظفر ابن السمعاني وكان حنفيا فتحول شافعيا ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر ثم ساق كثيرا منها ثم قال والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها فإنها حجج قواطع وقد زل الكوفيون في هذا الباب ورووا فيه أخبار معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم وباء بإثم كبير وإنما الذي شربه كان حلوى ولم يكن مسكرا وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه سأل عائشة عن النبي فدعت جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل اوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه أخرجه مسلم وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ إلى أن قال وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس والله أعلم وقد قال عبد الله بن المبارك لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي انتهى محل الغرض من فتح الباري بحذف ما لا حاجة إليه قال مقيده عفى الله عنه تحريم قليل النبيذ الذي يسكر كثيره لا شك فيه لما رأيت من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام واعلم أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع الإسكار لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن كل مسكر حرام والقياس يشترط فيه أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه كحكم الأصل كما أشار له في مراقي السعود بقوله وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قل سيان وقال ابن المنذر وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى وبذلك ينتهي لقاؤنا هذا أيها المستمع الكريم ولنا لقاء قادم إن شاء الله آمل أن يتجدد لقاؤنا وأنت على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته